اصطنعه ا ل ج ه ا د في الداخل أ و ل بعدين بنحر فلسطين بنحر ر ع م ا ن أ و ل بعدين بنحر ر القدس سبحان الله سبحان موهب العقول فما راعى اهل ا ل م د ي ن ة إ ل ا والتكبير في طرقاتها حول المسجد فلما قاموا وانتبهوا اليهم وينكم ما ارجعكم أ ب ر ز و ا اليهم كتابا مزورا لا ح ق ي ق ة له قال عندما كنا في الطريق التقينا بخادم عثمان يحمل كتابا عليه خاتم عثمان ا ل خ ل ي ف ة ي أ م ر به والي مصر ان يقتل المصريين الذين ج ا ء و ا جميعا ا ل ا ج و ا ا ل ل م د ي ن ة اخذوا منهم الكتاب و ق ر أ و ا نعم ا ل ص ح ا ب ة ليسوا مغفلين قالوا هذا كتاب مع خادم عثمان ي أ م ر والي مصر ان يقتل المصريين اي ج م ا ع ة منكم القت القبض عليه المصريون فما أرجعكم أيها المصريون وأيها الكفيون مراحل على أرجعكم وأنتم ر في ط قال شتى رجعتم؟ كيف ق و ا ر ج عبد ن ننصر إخواننا ا ما علمكم ه ضعوها فهموها م وبينكم مراحل ومسيرة شئتم؟ ما ب ليال كيف نعني زي ثلاث قال ك م ق الرحمن عبد ا ل إ ن ه أ م ر أ ب ر م بليل وسل ا ل ص ح ا ب ة سيوفهم و أ ر ا د و ا فك الحصار عن المسجد ونار ا ل خ ل ي ف ة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 و أ ن تحفظوا حقي عليكم ف إ ن ي لا أ ر ي د أ ن أ ب ق ى الله وفي عنقي ق ط ر ة دم لمسلم قطرة دم لمسلم الذي يقول هذا ي أ م ر بكتاب سري أ ن يقتل وفد المصر كله وكانوا قد بلغوا س ب ع م ا ئ ة رجل هو لا يريد أ ن يقتل رجل واحد ولا ق ط ر ة دم فما زال ا ل ص ح ا ب ة يناقشونه وهو يقسم عليهم ويقول لا تسرقوا ل ظ ن كثيرا فلا أ خ ا ل الأمر يصل إلى و ا نريد أن نحمي ق الامر ل أ لا يصل إ ل ى القتل ف إ ن ه م مسلمون مثلكم ويعلمون أ ن ه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله إ ل ا ب إ ح د ى ثلاث النفس بالنفس ووالله ما قتلت أ ح د ا مذ وليت أ م ر ك م والثيب الزاني فمن يشهد أ ن ي قد زنيت والمارق من الدين المفارق ل ل ج م ا ع ة فهل كفرت وارتدت و أ ن ا أ ص ل ي بكم كل وقت في مسجد رسول الله لا لن يستحلوا دمي و أ ق س م على ا ل ص ح ا ب ة أ ن يغمدوا سلاحهم فاغمدوه وصلي الفجر وما زال الثوار محاصرون وطال الحصار أ ي ا م ا ولا أ ح د يعتقد من رجال ا ل ص ح ا ب ة في ا ل م د ي ن ة أ ن ا ل أ م ر سيصل إ ل ى القتل كيف تطورت ا ل أ م و ر وكيف قتل ومتى هذا الى ج م ع ة ق ا د م ة ادعوه وانتم موخنون ب ا ل ا ج ا ب ة هذا الصحابي الجليل موحد ا ل ق ر آ ن الكريم ومعنى هذه ا ل ع ب ا ر ة لا نقول جامع ا ل ق ر آ ن لان سبقه الى جمعه ابو بكر الصديق ولكن هذا الموضوع س أ ع ط ي ه خ ط ب ة ك ا م ل ة م س ت ق ل ة ل ع ر ف أ ب ن ا ء المسلمين كيف وصل إ ل ي ن ا ا ل ق ر آ ن الكريم بالتواتر أ م ا عن قولنا موحد ا ل ق ر آ ن ف ب ع ج ا ل ة غير م خ ل ة تعددت ك ت ا ب ة المصاحف في عهد الخليفتين من قبل بعض الحفاظ فكل اتخذ لنفسه مصحفا ورسمه ب ا ل ط ر ي ق ة التي يريد وقراءات العرب على س ب ع ة أ ح ر ف ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ي ق ر أ ب ل ه ج ة مضر عنصر قريش فلما اتسعت ر ق ع ة البلاد ا ل إ س ل ا م ي ة وسبحت القراءات ا ل م ت ع د د ة وقد دخل في أ ب ن ا ء المسلمين من ليس من العرب فاتسعت د ا ئ ر ة اللحم في ا ل ق ر ا ء ة رفع ا ل أ م ر إ ل ى ا ل خ ل ي ف ة الثالث عثمان بن عفان والذي سنوافي معه ختامه اليوم وقيل له أ د ر ك كتاب الله قبل أ ن يختلف فيه المسلمون اختلاف من قبلهم من أ ه ل الكتاب فجيء بمصحف أ ب ي بكر الصديق والذي كان في بيت حفص بنت عمر أ م المؤمنين و أ م ر أ ن ينسخ عنه نسخ ترسل إ ل ى ا ل أ م ص ا ر فتكون ا ل ن س خ ة عند الوالي لا يؤذن لغيره أ ن يحتويها إ ل ا من أ ر ا د من ق ض ا ة المسلمين أ ن ينسخ عنها وطبق ا ل أ ص ل و أ م ر ب إ ت ل ا ف سائر النسخ فجمع المسلمين على ق ر ا ء ة و ا ح د ة لذلك يقال مجدد جمع ا ل ق ر آ ن وحافظ ا ل ق ر آ ن وموحد ا ل ق ر آ ن في ق ر ا ء ة المسلمين هذا الذي منذ أ ن أ س ل م كان يحيي الليل ب ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ومنذ أ ن ولي ا ل خ ل ا ف ة ما أ ف ط ر يوما إ ل ا يحرم صيامه ك أ ن يوم ك ن ي و الفطر أ و يوم النحر أ و أ ي ا م التشريق صام الدهر ومعنى الدهر أ ي ا ل س ن ة كلها إ ل ا ما يحرم صيامها وكان يحيي الليل كله بركعتين ي ق ر أ فيهما ا ل ق ر آ ن فهو صاحب القيام والصيام أ ش د ا ل ص ح ا ب ة حياء وسخاء المبشر ب ا ل ج ن ة سبع مرات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم والمبشر ب ا ل ش ه ا د ة دونما م ع ر ك ة يسمى شهيد الدار نحن على موعد معه اليوم كيف تقبل قضاء الله وقدره وكيف واجه مصيره المحتوم ب إ ي م ا ن كامل وهو يستبشر ب ن ب و ء ة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد زفها له مرارا و إ ل ي ك م بيان ذلك كم م ر ة نبئ عثمان ب ا ل ش ه ا د ة ف إ ذ ا كان النبي قد بشره ب ا ل ش ه ا د ة و ه و ا ل آ ن تركناه في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة محصورا في الدار من قبل ا ل س و ا ر وقد طعن في الثمانين من عمره بل تجاوزها إ ل ى بضع وثمانين ف أ ي ن ينتظر ا ل ش ه ا د ة إ ن لم تكن اليوم و إ ل ي ك ا ل أ ح ا د ي ث التي بشرته ب ا ل ش ه ا د ة م خ ر ج ة من أ ص و ل كتب الحديث وعن أ ب ي موسى رضي الله عنه أ ن ه كان مع النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم في حائط من حيطان ا ل م د ي ن ة يعني في بستان منها واخترت لكم هذه ا ل ر و ا ي ة بلفظ البخاري لاختصار طولها فقد أ خ ذ البخاري موضع الشاهد ل أ ن ه أ و ر د ه في صحيحه باب فضائل ا ل ص ح ا ب ة فصل فض عثمان ف أ خ ذ من ا ل ر و ا ي ة ا ل ط و ي ل ة ما يخص موطن الاستشهاد في حق عثمان و إ ل ا فهذا الحديث أ ح ف ظ ه كما أ ح ف ظ اسمي تماما مطول ي م ل أ صفحتين من الكتب في كتب الحديث وقد أ خ ر ج ه أ ص ح ا ب ا ل ص ح ا ح ا ل س ت ة البخاري ومسلم و أ ص ح ا ب السنن و ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده و ل ك ن اخترت ر و ا ي ة البخاري اختصارا للوقت في حائط من حيطان ا ل م د ي ن ة اي في بستان والبستان كان ل أ ب ي ط ل ح ة ا ل أ ن ص ا ر ي ويسمى بير ح ا ء اسمه بير ح ا ء كان مقابل المسجد النبوي تماما قبل ا ل ت و س ع ة ا ل أ خ ي ر ة من كان يعرف وصف المسجد النبوي قبل هذه ا ل ت و س ع ة و إ ز ا ل ة معالم ا ل ص ح ا ب ة واثارها إ ذ ا كنت تخرج من المسجد النبوي معطيا ظهرك إ ل ى ا ل ق ب ل ة خارجا من ا ل ج ه ة ا ل ش م ا ل ي ة مما يقال له باب عمر بن الخطاب إ ل ى جانبه باب ومصلى النساء جاعلا ل ح ر م خلف ظهرك مع ا ل ق ب ل ة مستقبلا ا ل ج ه ة ا ل ش م ا ل ي ة إ ل ى أ س و ا ق ا ل م د ي ن ة على بعد أ ر ب ع ي ن مترا بالتمام من باب عمر ه ن ا ك بستان كان لا يزال فيه النخل الذي كان موجود أ ي ا م النبي صلى الله عليه وسلم وهذا البئر فيه و أ ن ا ممن أ ك ل من تمره وشرب من مائه والحمد لله رب العالمين هذا البئر كان مائه عذق وقريب إ ل ى المسجد يحب النبي, يحب النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ي أ ت ي ه كثيرا فيشرب من مائه و ي ت و ض ع من بئره ويجلس في هذا ا ل م س ت ا ن لقربه من مسجده ويعود إ ل ى أ ب ي ط ل ح ة ا ل أ ن ص ا ر ي وعندما أ ن ز ل الله قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أ ب و ط ل ح ة إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر النبي أ س م ع و ن ا ل ص ل ا ة عليه صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إ ن أ ح ب مالي إ ل ي بستان ي أي ر حاء ب غير حاء و إ ن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ف إ ن ي أ ن ف ق ه في سبيل الله فاجعله حيث تشاء فتهلل وجه النبي سرورا وقال بخ ن بخ ن أ ب ا طلحه أ م س ك عليك بستانك واجعله ص د ق ة في ذوي الرحم أي في أقاربك في ت أ ك ل منه و ي أ ك ل منه ذو الرحم فكان وقفا على آ ل أ ب ي ط ل ح ة وبقي متوارث إ ل ى أ ي ا م ق ر ي ب ة إ ل ى غ ا ي ة قبل خمس سنوات البئر فيهما ولكن ا ل م و ج ة ا ل ج د ي د ة من تكسير البدع تحت هذا الاسم وهي غير مسميات كلما عمد مسلم محب إ ل ى شيء يتقرب به إ ل ى النبي صل إلى الله سبحانه وتعالى ويلتمس ت ع ا ل ى و أ ث ر ا من آ ث ا ر النبي الا وقالوا له ب د ع ة فكان يرى إ خ و ا ن ن ا في الحجاز أ و على ا ل أ ص ح في ا ل س ع و د ي ة المدينة وليس ومكة الحجاز فالحجاز في علماؤها أ ه ل س ن ة و ج م ا ع ة إ ل ا من جاءهم من خارجها ب م و ج ة التبديع كانوا يرون أ ن الشرب من بئر ب ئ ر رحاء هذا يسمى بدعه والتبرك من ذلك البئر بدعه ف أ م ر و ا ب إ غ ل ا ق ه فصب عليه الاسمنت المسلح ولكن المحبين ماذا صنعوا جعلوا من جانبه ثقبا ب ل غ ة اليوم بالدرل ي يعني الدرل ي تبع الكهرباء ثقبا و أ ن ز ل و ا إ ل ي ه بلغتنا البربيج اسمه في ا ل ل غ ة خرطوم الدقيق الرفيع الذي يوضع عن في ما ترات و السيارات برديش طويل ب ل غ ة أ و ض ح اللي بيستعملوه ا ل ب ل ي ط ة ل ش ا ن ي أ خ ذ و ا ش ك ل ة الميزان اليوم تعرفوه أ ن ز ل و اليه إ هذا الخرطوم حتى وصل إ ل ى أ س ف ل ه فلامس الماء و أ خ ذ و ا يؤمنون ش ر ب ة لمحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا البئر الذي كان يحبه ويحب أ ن يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ما شرب المحب حفروا في التراب قليلا وجعلوا هذا الليل بلغه السعوديين البربيج ي ق و ل و ا لي ل جعلوه تحت التراب وطينوا عليه من جديد وانا ممن اخرج له هذا الليل ومصصت به طبعا مسافه طويله تاخذ الهواء اولا حتى ياتي الى فمك الماء نقتفي اثر النبي تخفيا كاننا باعت حشيش تحت موجه التبديع ع ل ه ل ا ا ل ب د ا في هذا الحائط تمت هذه ا ل ق ص ة على بعد أ ر ب ع ي ن مترا من مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما وعدت ملتزما فقد اخترت لكم ر و ا ي ة البخاري ولو أ ت ي ت ب ا ل ر و ا ي ة ا ل أ و س ع والاكمل كما جاءت في سائر الصحاح أ خ ذ ت معنا وقتا طويلا وفيها أ ح ك ا م ج م ة لسنا ب ح ا ج ة إ ل ى عرضها اليوم نريد موطن الشاهد على ر و ا ي ة البخاري في حائط من حيطان ا ل م د ي ن ة ها قد وصفته لكم وعرفتم بستان من فجاء رجل يريد س ت ت ف ش أي جاء ج ل ر ي أ ن يدخل يطرق الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له الخطاب ل أ ب ي موسى افتح له وبشره ب ا ل ج ن ة قال ففتحت ف إ ذ ا هو أ ب و بكر فبشرته ب ا ل ج ن ة ثم استفتح رجل آ خ ر فقال صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره ب ا ل ج ن ة ف إ ذ ا هو عمر ففتحت له وبشرته بالجنه هكذا الترتيب يجيء ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهذا ليس بترتيب من رئيس التشريفات اعطي كل انسان ا ل موعد ذلك تقدير العزيز العليم هو الذي دبر ه وهو الذي رتب ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد كل شيء عنده بمقدار أ ت ى بهم بهذا الترتيب و ك أ ن ه يريد أ ن يرسم لهم خطه الاستخلاف أ و ل ه م أ ب و بكر ثم عمر قال ثم استفتح رجل آ خ ر أ ي طرق الباب يريد أ ن يدخل وكان صلى الله عليه وسلم م ط ج ع ا فجلس وقال افتح له دون أ ن يسمي افتح للطالب افتح له وبشره ب ا ل ج ن ة على على بلوى بالجنة بلوى تصيبه مبشره بالجنة على بلوى تصيبه فبشرته ف فإلى ف ت ت ح هو عثمان ب ا ل ج ن ة و أ خ ب ر ت ه بالذي قال صلى الله عليه وسلم أي تصيبه على بلوى تصيبه. فقال عثمان الله المستعان أ خ ر ج ه البخاري بلفظه في باب فضائل عثمان إذن مبشر العثمان مبشر هنا بشر غيره ب ا ل ج ن ة ولكن موطن الاستشهاد الذي أ ر ي د اليوم هو موضوع ا ل ش ه ا د ة فعثمان بشر بالشهاده ة حديث آخر خ ر أ ج البخاري ومسلم والكرمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد في مسنده واللفظ لأحمد. أي الإمام ومسلم لأحمد سهل وأبو بن في أحمد مسنده أحمد سعد أي عن وقال وعليه وسلم وابو ارتج احد ارتج احد يعني اهتز جبل احد ارتج جبل أحد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر احد يعني وعثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضرب الجبل برجله اسكن احد فما عليك الا نبي وصديق وشهيدان يشير الى الثلاثه حوله يقول ل أ ح د وضربه بقدمه اسكن احد إ ن م ا عليك أ و فما عليك إ ل ا نبي عن نفسه وصديق أ ب و بكر وشهيدان عمر وعثمان أ ي ن ب و ء ة هذه ما أ ح و ج ن ا إ ل ى ا ل إ ي م ا ن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم ها هو يبشر عمر وعثمان ب ا ل ش ه ا د ة وما قتل أ ح د ه م ا في م ع ر ك ة فعمر شهيد لحراق وعثمان شهيد الدار وكان عمر وقد مررنا عليها يطلب دائما ويقول اللهم ارزقني ش ه ا د ة في سبيلك ودفنا في م د ي ن ة حبيبك أ ي في المسجد النبوي وكان ا ل ص ح ا ب ة يعجبون كيف ترزق ش ه ا د ة وتدفن في ا ل م د ي ن ة ا ل م د ي ن ة قد خلت من أ م و ر الجهاد فليس فيها معارك من أ ر ا د ا ل ش ه ا د ة فليخرج إ ل ى الافاق فكيف تجمع بين ش ه ا د ة في سبيل الله ودفنا بجوار مسجد رسول الله يقول وما ذلك على الله بعزيز فرزق ا ل ش ه ا د ة على يد ذلك المجوسي ودفن إ ل ى جوار النبي صلى الله عليه وسلم فعثمان هنا مبشر ب ا ل ش ه ا د ة م ر ة أ خ ر ى مع عمر وهنالك ب ا ل ش ه ا د ة على بلوى تصيبه وعن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت كنت عند عنده يعني عليه معه رسول وسلم جالسة الله صلى الله عليه وسلم عنده يعني جالسة معه في حجرتها فقال ي حجرتها ف يا ع ا ئ ش ة لو ع ن د ن ا أ ح د يكلمنا يعني ي ردوا ي ب أ ص ح ا ب ي ف ق ل ت ي ا ر س و ل الله أ ر س ل إ ل ى أ ب ي بكر ف س ك ت ث م قال لو كان عندنا أ ح د يكلمنا ف ق ل ت ي ا ر س و ل الله أ ر س ل إ ل ى ع م ر ف س ك ت ثم نادى وصيفا له بين يديه يعني خادم فساره فانطلق الوصيف ف إ ذ ا بالباب يقرع وعثمان ي س ت أ ذ ن بالدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت ع ا ئ ش ة أ ن م ا أ ر س ل النبي يستدعي عثمان قالت فدخل عثمان فناجاه رسول الله طويلا و ا ل م ن ا ج ا ة تكون بين اثنين فناجاه طويلا وكنت على م ق ر ب ة منهما فسمعته يختم حديثه قائلا يا عثمان إن ان ل ل ه مقمسك قميصا إ الله م ق م س ك قميصا ف إ ن أ ر ا د ك المنافقون على خلعه فلا تجبهم ولا كرامه ة فلا ت ج ب م و ل اي كرامة أ لا تنزع ذلك الثوب ثم قال له أ ب ش ر ب ا ل ج ن ة و ا ل ش ه ا د ة فكان عثمان يقول والله المستعان هذه ث ل ا ث ة أ ح ا د ي ث والحديث أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده والترمذي حديث ع ا ئ ش ة ثلاث مرات يبشر عثمان ب ا ل ش ه ا د ة م ق ر و ن ة بالبلوى وها هي داره تحاصر فماذا ينتظر وقد جاوز الثمانين من العمر أ ل ي س ينتظر ن ب و ء ة الحبيب صلى الله عليه وسلم قلنا وقد وقفنا على هذا القول في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة ب أ ن وجوه ا ل ص ح ا ب ة في ا ل م د ي ن ة ما ظنوا ان يصل ا ل أ م ر إ ل ى القتل يعلمون أ ن الثوار فيهم المغرر والمغرر أ ي فيهم من شقوا ع ص ى ا ل ط ا ع ة فغرروا بالناس وفيهم المغرر به الذي جاء ضوضائيا لا يعلم ما ا ل أ م ر وقد بلغت إ ع د ا د ه م ا ل أ ل و ف فليس كل ا ل أ ل و ف قد شقوا عصا ا ل ط ا ع ولكنهم ساقوا في هذه الفتنه ة العلياة لن يبلغ ي إذن بمؤمن ش د أن ل ا إ ل ه الله وأن محمد رسول الله يؤمن بالله إلا رسول واليوم الآخر أن يسل سيفاً وأن أن يؤمن محمد ع ل جليل ولي ى صحابي أ م ر ا ل م م ؤ ن ي ن ويجرؤ في على قتله ا ل الحرام ش ه ر نحن في شهر ذي ا ل ح ج ة ا ل م ح ا ص ر ة والناس في شهر ذي ا ل ح ج ة وموسم الحج منعقد لا يجرؤون على قتله في الشهر الحرام وفي البلد الحرام ف ا ل م د ي ن ة بلد حرام أ ي ض ا حرمها النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم إ ب ر ا ه ي م م ك ة ا ل م ك ر م ة حرم ما بين لابتيها واللابتين ا ل ح ر ت ي ن ا ل ح ر ة ا ل ش ر ق ي ة و ا ل ح ر ة ا ل غ ر ب ي ة ف أ ر ض ا ل م د ي ن ة حرم كلها حرم فما ظنوا انه يبلغ ب أ ح د من المسلمين هذه ا ل ج ر ع ة على قتل أ م ي ر المؤمنين في البلد الحرام والشهر الحرام بجوار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم كانوا يتحسبون فعلي بن أ ب ي طالب مثلا قد وقف على ح ر ا س ة باب أ م ي ر المؤمنين أ ي ا م ا وليالي يدفع الثوار أ ن يقتربوا من الباب وكذلك فعل ط ل ح ة والزبير فلما أ ط ل عليهم عثمان وفي بدء ا ل أ م ر كان ي أ ت ي إ ل ى المسجد فيصلي ويلتقي بالناس حتى إ ذ ا اشتد الحصار عزم الثوار أن ل ا يجعله يدخل المسجد ولا يصلي فيه ولا ياذن ل أ ح د بلقائه من باب التشديد ف أ ط ل عثمان عليهم وقد منع الخروج فخاطب وجوه ا ل ص ح ا ب ة كعلي و ط ن ح ة والزبير وعبد الرحمن وعبد الله بن عمر وجمع آ خ ر من ا ل ص ح ا ب ة وقال أ ن اناشدكم الله ي ع ي يستحرفهم ب ل ل ه أ ن الله و ح ق عليكم من ا ل ط ا ع ة يعني اليس ط ا ع ة للامر و ا ج ب ة وهو ا ل خ ل ي ف ة إ ل ا ما وضعتم سلاحكم وذهبتم إ ل ى بيوتكم فاني أ ح ب أ ن القى الله وليس في عنقي ق ط ر ة دم لمسلم اي ليس متسببا بسفك ق ط ر ة دم و ا ح د ة وهو يراود الثوار م ر ة بعد م ر ة يناقشهم وقد نال منهم الكثير استخفافا ثم ج ر أ ة شتما سبابا تكثيرا اخذوا عصاه من يده وهي عصا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والتي تناوبها خلفاؤه من بعده فعندما بويع ابو بكر حمل عصاه النبي صلى الله عليه وسلم رمزا ل ل ا م ا م ة و ا ل خ ل ا ف ة فعندما مات استلمها عمر وعندما استشهد عمر استلمها عثمان فهي رمز ا ل خ ل ا ف ة فكان متكئا عليها وهو يكلمهم فانبعث شقي من بينهم ف أ خ ذ العصا من يده وما تصور عثمان أ ن يفعل بها ذلك الشقي ما فعل ظن أ ن ه يريد أ ن ي أ خ ذ ه ا ويقول ل ف ت أ ه ل ا لها مثلا فيعطيها لغيره و إ ذ ا به ي أ خ ذ ه ا ويقول اهذه عصاك ورمز خلافتك ثم يرفع رجله هكذا ويكسر عصا النبي على ركبته ثم يضرب بها وجه عثمان وصدره وتشاءم ا ل ص ح ا ب ة من هذا الفعل لقد كسرت عصا ا ل خ ل ا ف ة ضببوها بشيء من ا ل ف ض ة ولكنها قد كسرت اذا انشقوا عصا ا ل ط ا ع ة وقف عبد الله بن سلام وقال لهم ويلكم اياكم والجراه على امامكم فان سلطانكم اليوم يقوم بالدره اي بالعصا والتهويب فان إ ن ف ع ل ت م و ه إ قتلتموا ل خ ي فعلتموها إن قتلتم فإن ف فوالله لا يقوم امركم إ ل ا بالسيف فشتموه وسبوه وقاتلوه فعندما راى عثمان هذه متذكرا هذه الوعود اقسم اكثر من مره على الصحابه بالله وبحقه عليهم من الطاعه ان يلزموا بيوتهم فلا ي ث ي ر ا الثوار اكثر ما دام الثوار يرون ان هنالك حرس يدفعهم عن دار ا ل خ ل ا ف ة كل ممنوع ا ل مرغوب ي ش ط ا ط و ن بالهجوم أ ك ث ر فما برح علي باب الدار حتى أ و ق ف مكانه ا ب ن ه الحسن والحسين قال إ ل ز م ا باب أ م ي ر المؤمنين ف إ ن له مكروه و أ ن ت م على قيد ا ل ح ي ا ة الحقتكما به إ ي ا ك م أ ن يصل إ ل ى أ م ي ر المؤمنين سوء وفيكما عين تطرف هذا هو علي وما احوجنا الى تناول هذه المواضيع عثمان بن عفان ما زال يقسم على ا ل ص ح ا ب ة ويناشدهم بحقه عليهم الا ما تركوا حراسته و ن ز م و ا ديارهم حتى اذا كان اليوم المشؤوم والذي ت ج ر أ به اعداء الله والدين على سفك الدم الزكي في الشهر الحرام والبلد الحرام بعد أ ن منعوا ا ل خ ل ي ف ة أ ن يخرج للحج و أ ن يصلي في الناس وقد مضى ث م ا ن ع ش ر ة ل ي ل ة من شهر ذي الحجه الناس في م ك ة قد عرفوا ثم أ ف ا ض و ا ثم أ ق ا م و ا في منن يكبرون الله في أ ي ا م التشريق وبيت ا ل خ ل ي ف ة محاصر وفي آ خ ر ث ل ا ث ة أ ي ا م منعوا عنه الماء حتى يضطر ل ل إ س ت س ل ا م لكن أ ي ماء م ن ع ا ل م ا ء العذب يوجد ماء في ا ل م د ي ن ة تعلوه ن س ب ة ع ا ل ي ة من ا ل م ل و ح ة يعني أ ش ب ه من ماء البحر ط ب ي ع ة ماء أ ر ض ا ل م د ي ن ة فيه م ل و ح ة من تذوقه اليوم قبل ا ل ت ص ف ي ة يجد أ ن ه لا ي س ت ع د لا يرتوي ا ل إ ن س ا ن منه أ م ا ماء بئر ر و م ة الذي ذكرناه في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة واشتراه عثمان ووقفه على المسلمين ماؤه عذب زلال منعوا عنه ان ي أ ت ي ه هذا الماء بالقرب فجاء علي يوما بقربه فما زال يدافع الثوار وهم يدافعونه حتى وصل الى الباب فشق ا ل ق ر ب ة رجل شقي فاراق الماء منها فلم تصل الى عثمان فقامت ام المؤمنين ر م ل ة بنت ابي سفيان ام ح ب ي ب ة فركبت على ب غ ل ة لها و أ ت ت على ق ر ب ة ماء م ش ت م ل ة عليها لا يراها القوم فلما أ ق ب ل ت ردها ا ل س و ا ر قالت أ ر ي د هذا الرجل ف إ ن لنا عنده ودائع و أ م ا ن ا ت نخشى ضياعها على ا ل أ ي ت ا م و ا ل أ ر ا م ل فتجراوا وقالوا ل أ م المؤمنين أ ن ت ك ا ذ ب ة ثم قطعوا حبل بغلتها وزجروها وكادت أ ن تسقط لولا أ ن تلقاها بعض المؤمنين وردت إ ل ى بيتها ولم ي أ ذ ن و ا ل أ ح د أ ن يدخل حتى لا يسقه ماء وصبر عثمان وكان يفطر على الماء المالش فهو صائم أ ب د ا ً لا يفطر ف إ ذ ا أ ذ ن المغرب لا بد من فك الصيام يفطر على ماء مالش ليس ماء عبد فيها الفجر ليلة جمعة. قام الليل كانت قام إذا كان حتى قبل جمعة أ خ ذ ت ه سنه للنوم ف أ غ م ض عينيه وغفا ف ر أ ى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام و ر ؤ ي ة النبي في المنام حقا هكذا قال عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من راني في منامه فقد راني حقا ف إ ن الشيطان لا ي ت م ث ل فيه أ ي ا كان ا ل ر أ ي فكيف إ ذ ا كان صحابيا مبشرا ب ا ل ج ن ة ر أ ى عثمان رسول الله وهو يعلم أ ن ه ا رؤيا حق ك أ ن م ا يكلمه حي و إ ذ ا بالنبي يقول له أفطر غ د افطر عندنا عثمان يا أ غدا عندنا يا عثمان وانتهت الرؤيا ر س ا ل ة ص ا د ق ة بلاغ من رسول الله إ ل ى أ م ي ر المؤمنين عثمان أ ف ط ر عندنا غدا يا عثمان انتهى فأصبح وقام ه و اليوم مثلج الصدر منشرح صائما الصدر ذلك ئ احد طلب له الجمعة أن يأذنوا له أن أ فمنعوه يشهد وقام ا ل ص ح ا ب ة ب أ د ا ء ص ل ا ة ا ل ج م ع ة في الناس حتى إ ذ ا كان بين العصر و ا ل أ ص ي ل أ ي بعد العصر وقبل الغروب طاق ذرعا الثوار به ما التام؟ هذا السكون ما هذا السكون التام ما هذا الصبر الذي يتجلد به عثمان حاصرناه شتمناه كسرنا عصاه كفرناه منعنا منه ا ل ص ح ا ب ة منعناه من المسجد قطعنا عنه الماء لا يريد قتالا صابرا الى متى علموا ان هذا الصبر قد يجر عليهم انقلاب كثير ممن معهم فقد أ ث ق ل و ا على ا ل خ ل ي ف ة وضاقت صدور ا ل ص ح ا ب ة ب ا ل م د ي ن ة إ ل ى متى هذا الحصار وعلموا أ ن موسم الحج قد انصرم اي ا ن ه ى ف إ ذ ا ما علمت المسلمون من ا ل آ ف ا ق ب أ ن ا ل خ ل ي ف ة محاصر وقد حج بالناس عبد الله بن مسعود أ م ر ه أ م ي ر المؤمنين أ ن يخرج إ ل ى الحج فيحج بالناس قال والذي نفسي بيده يا أ م ي ر المؤمنين لقتال هؤلاء على بال احب إ ل ي من الف حجه قال ب ح ق عليك إ ل ا ما سمعت وحججت بالناس فخرج حاجا و أ ر س ل معه ر س ا ل ة يقراها على الناس في الحج ويناشدهم الله الا يزحفوا بعد حجهم إ ل ى م د ي ن ة رسول الله ولا ي س ت د ي ح و ا حرمتها بالسيف أ ي رجل هذا حاكم محاصر وكل ا ل ص ح ا ب ة يريد ر ص و ت ه وهو يقسم عليهم أ ل ا تدافعوا اين هو من الذين يقتلون المسيء والبريء جراء ت ه م ة قد لا تثبت لقاء حياته والحفاظ على كرسيه هكذا كانوا من استطاع فليلحق فلما كان عصر يوم ا ل ج م ع ة وهو مستبشر بتلك الرؤيا والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال له فماذا أ ر عندنا、غداً. إذن ينبغي أن يكون غدا غروب ي و ل الجنة ج م م ع ة في ف ا ينتظر أ ط ل على الحسن وهو متوشح سيفه على باب الدار قال يا ابن اناشدك ب أخي ن الله وحقي عليك من الطاعه الا ما ف ت انصرفت ي إلا من صرفت عن、الباب. وإن أباك في شغل منك وما زال يناشد الحسن حتى انسحب الباب أباك وما زال شغل في حتى عن الباب ودخل عليه عبد الله بن عمر قبل اشتداد هذا الحصار ش وكان قد استشاره عثمان يا ابن عمر يا ابن أ خ ي القوم عازمون على خلعي او قتلي ترى ماذا تشير علي ه قال يا أ م ي ر المؤمنين وعبد الله بن عمر من فقهاء ا ل ص ح ا ب ة قال يا أ م ي ر المؤمنين إ ن خلعتها ف أ ب ق و ا على حياتك أنت مخلد فيها قال له قال ف إ ن لم تخلعها وعظموا على قتلك أ م عجلوا لك اجلك فاخذ ن المؤمنين أمير متذكرا وصية النبي بحديثه وصية مقمسك فإن على ل فلا تخلعه ولا كرامة أي لا كرامة لك إن خلعته ع ه ف كرامة كرامة خ أي أ إن مصحفه بعد ص ل ا ة العصر وجلس ي ق ر أ فيه مطمئنا مشرق الوجه فقد دنا وقت اللقاء لقاء من لقاء الله ولقاء رسوله ولقاء الصديق والفاروق كان ايا من ا ل ص ح ا ب ة ا ل ى ما رمي ب ح ر ب ة او سهم او ض ر ب ة سيف في م ع ر ك ة صاح ب م ن ا س م ه فزت ورب ا ل ك ع ب ة فزت فزت لماذا وتقسم برب ا ل ك ع ب ة بماذا فزت غدا أ و ق ى ا ل أ ح ب ه محمدا وصحفه فعثمان على موعد ل ن يتخلف فرسول الله ل ن يكذب إ ن ه الصادق المصدوق وما ينطق عن الهوى ش ه ا د ة وفي الرؤيا أ ف ط ر عندنا غدا فقد دنا وقت الغروب أ خ ذ بالمصحف ي ق ر أ لا يلتفت ف أ ح ر ق ا ل س و ا ر باب الدار وعلم أ ن ه م داخلون إ ل ي ه ولكن بعض الصادقين من المؤمنين المندسين بين الثوار حالوا بينهم وبين الباب فنظروا إ ل ى الدار ا ل ق ر ي ب ة من دار عثمان فتسوروا عليها ثم سقطوا عليه من سقف الدار وهو يقرأ القرآن. من ثوار مصر والآخر من ثوار الكوفة والثالث من ثوار البصرة. ننسب المسألة لعبد الله بن اليهودي أحدهم الله يقرأ السبئيين القرآن مصر البصرة المسألة سبأ لعبد من من من ننسب بن لا س م ا ع ة نعلق عليها أ خ ط ا ء ن ا ولكن تنبيها للمسلمين اليوم حتى يعلموا ب أ ن مؤسس ا ل ف ت ن ة في ذلك اليوم واليد التي امتدت لاغتيال عمر يد ي ه و د ي ة هي ذات اليد التي قتلت عثمان في الدار هي ذات اليد التي دبرت لقتل علي وهو أ م ي ر مؤمنين في الكوفه ة ي اليد ذات التي ا قتلت ب ن هي ا ل ح س ن يوم هي كربلاء ذات اليد التي اغتالت كل حاكم للمسلمين تقي شريف عادل الى أ ي ايامنا م ن ا لا هذه ه تستبعدوا ذ ت تغيرت الشخصيات المبدأ واحد هي ذات اليد ا ل وإن ب عبد ب د واحد اليد أ ذات التي اغتالت الملك عبد الله هي ل المسجد الأقصى وإن نفلت على يد رجل فلسطين ح س ي في يد ن وإن من ه ي ذ ا اليد ت التي اغتالت الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله ملك ا ل س ع و د ي ة و إ ن كان قاتله ابن أ خ ي ه هي ذات اليد التي عملت وما زالت تعمل بين صفوف المؤمنين حتى تجعلهم شيعا و أ ح ز ا ب ا اليهود ما تركوكم أ ب د ا منذ أ ن بعث محمد رسولا ما تركوكم أبدا ولم يتركوكم أبدا أ ي حديث أ ف ض ل من هذا الحديث أ ل ي س ت هي ط ب خ ة ا ل س ا ع ة وليست أ ح د ا ث ا ل س ا ع ة فدخلوا عليه فقائل منهم يقول اخلعها ونبقك حيا و آ خ ر يقول لست لها ب أ ه ل و آ خ ر يقول السيف بيننا وبينك يقسم أ ه ل داره ومنهم زوجته زوجته التي كانت معه بالدار اسمها ن ا ئ ل نائلة, نائلة وبعض بنيه فسنذكرهم فيما بعد قالوا فدخل عليه السوار فقالت ا م ر أ ت ه نائله إ ن تقتلوه أ و تتركوه فوالله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو من آ م ن به كل مؤمن وكفر به كل كافر إ ن ه ليصوم النهار ويقوم الليل يقوم الليل بركعتين ي ق ر أ فيهما كتاب الله ب أ ج م ع ه أ ي يختم ا ل ق ر آ ن كل ل ي ل ة وقد يعجب البعض كيف يختم ا ل ق ر آ ن في ل ي ل ة ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر س ه ل من مدكر كانوا يقرؤونه بقلوب و ا ع ي ة وحيه يسهل الله عليهم قراءته و إ ن لم يكن كاملا ف ص ي غ ة المبالغه ي ق ر أ معظمه نزولا عند بعض العقول هذا ما قاله أ ح د أهل د ا ر ه يقول فما رفع ر أ س ه من ا ل ق ر آ ن ولا تركه ولا ا ل ت ف ا ت إ ل ي ه م ولا أ ج ا ب ه م هو بشغل شاهل يعد الدقائق عدا تنازليا متى ستخرج هذه ا ل أ م ا ن ة إ ل ى ب ا ر ي ه ا ومتى س أ د ر ك ا ل إ ف ط ا ر على م ا ئ د ة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في ا ل ج ن ة كما وعدني أ ل ا ف ل أ ت ر ك لهم الخلافه والدنيا و أ م و ا ل ه م و ش أ ن ه م كفى قد حمل من أ ع ب ا ئ ه ا الكثير فلم يلتفت إ ل ي ه م فغاضهم سكوته فشرعوا سيوفهم ف أ و ل واحد منهم ضرب يده اليمين وقال اترك كتاب الله من يدك لست له ب أ ه ل قاتلهم الله فلما طارت كف أ م ي ن المؤمنين وانبثق ت د م فهو شريان رئيسي طبق المصحف بيده اليسرى وضمه إ ل ى صدره وكان ي ق ر أ عندئذ عند هذه ا ل آ ي فسيكفيكهم ة ا ل ل ه وهو السميع الوسطي فسيكفكهم ي الله عند هذه ا ل آ ي ة وسار د م ر ه إ ل ي ه ا و أ ن ا ممن شاهد هذا المصحف بعينه ذ ه في ا ل ق ا ه ر ة في مسجد الحسين في ا ل غ ر ف ة المكتوب عليها غرفة أو ح ج ر ة ا ل آ ث ا ر ا ل م ق د س ة فيها جزء من عصاه النبي وجزء من ثوبه وعدد من شعرات ر أ س ه ولحيته ا صلى الله عليه وسلم ومصحف هذا الذي كان بيد عثمان ومصحف لعلي بن أ ب ي طالب و ع ل ا م ة ذلك أ ن ه مكتوب بدون تنقيط وبدون تشكيل والمصحف من الجلد والجلد يشترب الدم ويمتصه ودم عثمان عند هذه ا ل ك ل م ة فسيكفيكهم الله ضم المصحف إ ل ى صدره الشريف و ت ف ج ر دماؤه تسجى الجسد الشريف على الارض وخرج اشقاها الثوار الذين قتلوه وضاجت المدينه وعلم الصحابه ان امير المؤمنين قد قتل فاطاعوه حيا وميتا فما شرعوا سيفا في وجه الثوار وحين تساءل العامه فان في الصحابه عامه مخافه ما بالكم تتركون ق ت ل ة أ م ي ر المؤمنين قالوا نذكركم عهده ومناشدته لا تسفكوا ق ط ر ة دم من أ ج ل ه ولا تنتهكوا ح ر م ة مسجد رسول الله ولا مذيلته ف أ ط ا ع و ه حيا ميتا هكذا كان ا ل ص ح ا ب ة وكيف قضي ا ل أ م ر واتهق على ابن أ ب ي طالب حديثنا في ج م ع ة ق ا د م ة ادعوه أ ن ت م موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة وقد انتهى بنا الحديث في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة عند تمام إ ن ج ا ز تلك ا ل ج ر ي م ة ا ل ب ش ع ة و ا ل ج ر أ ة على الله ودينه وحرم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فسفك الدم الزكي دم الصائم القائم التالي ل ل ق ر آ ن الكريم في الشهر الحرام والبلد الحرام على بعد أ م ت ا ر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ كانت دار عثمان م ل ا ص ق ة لجدار المسجد النبوي من ا ل ج ه ة ا ل ش ر ق ي ة ا ل م ع ر و ف ة ا ل آ ن عند باب جبريل قتل ا ل خ ل ي ف ة وكما قلنا الباب من الخارج محروس ومحاصر محروس من قبل ثلاث من كبار ا ل ص ح ا ب ة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن الزبير وحسن ا ل بن علي بن ابي طالب ورجال آ خ ر و ن وتم التسلق عليه من سقف الدار والناس في الخارج يعلمون أ ن الحصار كما قلنا شرس وناتج عن ضوضاء و ج ا ه ل ي ة ولكن لم يكن أ ح د يعتقد أ ن ا ل أ م ر سيصل إ ل ى القتل إ ذ يعلمون أ ن الثوار مسلمين و إ ذ ا رفع ا ل أ ذ ا ن صلوا فرض ا ل ص ل ا ة جماعه وهم بسلاحهم ويعلمون أ ن المسلم يعلم ح ر م ة دم م س ل م فهو لا يحل إ ل ا ب إ ح د ى ثلاث النفس بالنفس القاتل يقتل وعثمان ينهى عن القتل وليس في عنقه ق ط ر ة دم لمسلم فهذه لا تبيحه اذن هو ليس قاتل فلن يقتل و الثيب ا ن ة ا ل ث ي الزاني الرجل المتزوج اذا زنى وهذه أ ب ع د عن عثمان بعد السماء عن ا ل أ ر ض والثالثه ة المفارق التارك ل د ي ن أو المفارق ا ا ر ك من دينه ل ل ل ج م ا ع ة يعني المرتد وهذا مازال في عنقه ب ي ع ة المؤمنين وهو الصائم لنهاره القائم ليله ل التالي لكتاب الله عز وجل إ ذ ن فليس هنالك مبرر لسفك دمه اللهم تقدير ا ل ص ح ا ب ة أ ن الحصار ضغوط على ا ل خ ل ي ف ة ليخلع نفسه وما هو بخالع نفسه إ ذ ن لا بد أ ن تنجلي هذه ا ل غ م ة وراعهم أ ن يسمعوا ص ي ح ة أ ه ل الدار إ ن قتلتموه فوالله إ ن ه لكان قائم الليل صائم النهار تاليا لكتاب الله فلما دخل الحرس من هؤلاء ا ل ص ح ا ب ة وجدوا أ ن القضاء قد ن ف ذ وعثمان ج ث ة في ا ل أ ر ض على صدره ا ل ق ر آ ن الكريم الذي كتبه بخط يده ي ق ر أ ه آ ن ا ء الليل و أ ط ر ا ف النهار وقد تضمخ ا ل ق ر آ ن الكريم بدمه الزكي بعد أ ن طارت كفه اليمنى قضي ا ل أ م ر ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله شاع الخبر في ا ل م د ي ن ة واجتمعت ا ل ص ح ا ب ة وهموا بتجهيز أ م ي ر المؤمنين ليشيع انظروا الضوضاء كيف كانت وانظروا كم كان تمسك أ ه ل ا ل م د ي ن ة ببيعه عثمان ف إ ن الثوار ليسوا من أ ه ل ا ل م د ي ن ة بل من الضوضائيين الذين ج ا ء و ا من ا ل أ م ص ا ر من ا ل ك و ف ة و ا ل ب ص ر ة ومصر اجتمع المسلمون ليشيعوا خليفتهم أ ح د أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بينا مزاياه و خصاله ف ر ف ع الثوار سيوفهم وقالوا لا والله لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في ا ل ب ق ي ة يالله كيف قال لو نعلم أ ن ه كذلك يستحق ما قتلناه ونظر ا ل ص ح ا ب ة في بعضهم ما الموقف إ ز ا ء هذا ا ل ر أ ي قالوا إ ن قاومناهم قاتلناهم وسفكنا دماءهم ونقضنا ب ي ع ة عثمان التي في أ ع ن ا ق ن ا ف إ ن ه استحلفنا بالله أ ل ا تراق ق ط ر ة دم و ا ح د ة بسببه حتى يلقى الله وهو بريء من دماء المسلمين أ ي إ ي م ا ن أ ج ل من هذا ا ل إ ي م ا ن يخضع أ ه ل ا ل م د ي ن ة مهاجرين و أ ن ص ا ر ل ر غ ب ة الثوار تمسكا بنداء ا ل خ ل ي ف ة المقتول ا ل آ ن هذا خير دليل على أ ن أ ه ل ا ل م د ي ن ة لم يكونوا ص ا خ ط ي ن على ر ث م ا ن فتمسكوا بعهده حتى بعد ق ت ل ه ف أ غ م د و ا السيوف وقالوا نعم والله إ ن ا لنراه شهيد والشهيد لا يغسل ولا يكفن يدرج بثيابه ودمائه ويدفن ف ه م أ ن ي ش ي ع ه ف أ ص ر الثوار لا يشيع عثمان في ا ل م د ي ن ة لا يشيع كيف يدفن قال يحمله أ ر ب ع ة فقط ويدفنونه خارج البقيع لا يدفن في البقيع واستجاب الصحابة وفيهم المبشرون وفيهم كبار ق ا د ة كسعد بن ابي وقاص وعلي بن ابي طالب و ط ل ح ة والزبير وجل م ش ي خ ة المهاجرين والانصار قالوا لا ب أ س ان يحمله ا ر ب ع ة فيدفنوه خارج البقيع فحمله سعد وعلي و ط ل ح ة والزبير وصلى عليه هذا النفر فقط وقبل ت د سعد م للصلاة عليه ن ودفن أبي وقاص ودفن خارج ا وقبل سنوات وقبل أ ن تتم ا ل ت و س ع ة ا ل أ خ ي ر ة في المسجد النبوي وشملت البقيع كان يرى الحجاج والعمار إ ذ ا ما د خ ل ا ل ب ق ي ع وكان متاح في الدخول جميع ساعات النهار ويصطحبون المسمون بالزواء المزورين في ا ل م د ي ن ة يعرفون الحجاج والعمار على قبور كبار ا ل ص ح ا ب ة و آ ل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينطلقون بنا إ ل ى آ خ ر البقيع من ا ل ج ه ة ا ل ش ر ق ي ة حتى إ ذ ا جئنا إ ل ى جانب ا ل ص و ر المعروف ا ل آ ن بالمعالم ا ل ج د ي د ة أ ق و ل لمن حج واعتمر إ ذ ا ما خرجت من باب جبريل و ا ل ت و س ع ة ا ل ج د ي د ة هذه وانطلقت و ل ي البقيع على يمينك و ا ل أ س و ا ق ا ل ج د ي د ة على شمالك حتى تصل ن ه ا ي ة البقيع والذي كنا نزلنا به مرارا مع إ خ و ا ن ن ا المرافقين لنا حجا و ع م ر ة في فندق ما يسمى دل ا ل م د ي ن ة فندق دل ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ومقابله فندق الدخيل هنالك تجد سور البقيع ب ا ل ت و س ع ة الجديده ة زالت ا ل م م ع كان قديما السور هكذا ممتدا ف إ ذ ا وصل إ ل ى موقع قبر عثمان خرج السور هكذا ب ز ا و ي ة م ن ف ر ج ة ثم مضى أ م ت ا ر ا ثم عاد إ ل ى البقيع قبله بقليل يوجد قبر ح ل ي م ة ا ل س ع د ي ة م ر ض ع ة النبي صلى الله عليه و سلم كنا إ ذ ا وقفنا هناك قال لنا المزورون من أ ه ل ا ل م د ي ن ة أ ي الذين يقومون ب ز ي ا ر ة الناس وتعريفهم هذا قبر ح ل ي م ة ثم ملاصقا للجدار وهذا قبر عثمان بن عفان دفن خارج البقيع وفيما بعد وقد ه د أ ت ا ل أ م و ر وتغيرت ا ل أ ح و ا ل هدم ذلك الجدار و أ خ ر ج بهذه ا ل ز ا و ي ة فرج ك م ا أ ش ر ت و أ د خ ل القبر الكريم إ ل ى داخل البقيع و ا ل آ ن توسع البقيع ف أ ص ب ح القبر من ضمن البقيع لا يميزه شيء إ ل ى هذا الحد استجاب ا ل ص ح ا ب ة و أ ه ل ا ل م د ي ن ة اهل الحل والعقد الى ر غ ب ة الثوار نعم اذلا في اهل ا ل م د ي ن ة لا والله كان يمكن لعلي وسعد وطلحه والزبير هؤلاء الاربعه فقط ان يقاتلوا الثوار على انهم ا ر ب ع ة الاف ويجلوهم عن ا ل م د ي ن ة تماما ان علي بن ابي طالب وحده كان يهزم جيشا اذا لماذا هذه الاستكاله و ا ل ا س ت ج ا ب ة تمسكا بوعدهم ل ل خ ل ي ف ة الشهيد أ لا ت ر ا ق ق ط ر ة دم و ا ح د ة بسببه هذا يدلك على أ ن ا ل ص ح ا ب ة ما كانوا منكرين على عثمان شيء ولو أ ن ك ر و ا وراوه أ ه ل ا للخلع ما تمسكوا بتبهته ومناشدته حتى بعد موته دفن الخليفة الشهيد الخليفة عنه وأرضاه وانتظر الناس أن تنجلي الله وأرضاه الغمة رضي هذه فيرحل هؤلاء الثوار الضوضائيون ولكن الامر كان عكس ما توقعوا ماذا ينتظر الثوار جاءوا الى وجوه ا ل ص ح ا ب ة وقالوا نصبوا خ ل ي ف ة منكم خلال ث ل ا ث ة ايام نرضى عنه نحن ونبايعه وان لم, نفعل؟ قال إن لم تفعلوا نصبنا خ ل ي ف ة منا وبقينا في ا ل م د ي ن ة يا ل ل ط ا م ة الكبرى إ ذ ا كان ا ل خ ل ي ف ة من هؤلاء الثوار فما مصير المسلمين و أ خ ذ ا ل ص ح ا ب ة ب ا ل م ش و ر ة من الذي سيستقبل هذه ا ل أ ح د ا ث قوم لم يتورعوا عن بني صحابي مبشر ب ا ل ج ن ة ولم يكن لهم ح ج ة في قتله وخلعه فاستحلوا الشهر الحرام والبلد الحرام وكان من أ خ ب ا ر ه م ما ذكرنا بالتفصيل إ ن رفضوا ا ل آ ن امرهم أ و قاتلوهم إ ذ ا سيقاتلوا لم يتورعوا عن دم رجل جاوز الثمانين ينهى عن القتال ويصرف حراسه قتلوه دون أ ن يقاتلهم فكيف إ ذ ا سل ا ل ص ح ا ب ة سيوفهم في وجوههم إ ذ ا سيستميتون في ا ل م د ي ن ة وسيقاتلون فستزهق ارواح وتسفك دماء وتطير رؤوس وتستحل ه ي ب ة و ق د س ي ة م د ي ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم فعرضوا ا ل أ م ر على علي بن أ ب ي طالب وهو يقدر الموقف حق تقدير وخير تقدير إ ن ه يستقبل ف ت ن ة ع م ي ا ء قد جرت ب أ ذ ي ا ل ه ا وكشرت عن أ ن ي ا ب ه ا هي التي كان يحذرهم منها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فاعتذر وقال إ ن ا نستقبل أ م ر ا له وجوه لا ت ش ت م ع عليه القلوب ولا تعيه كثير من العقول فاطلبوا غيري واعلموا اني من أ س م ع ك م و أ ط و ع ك م لمن وليتم أ ي ا كان فعرضوها على سعد بن أ ب ي وقاص فاعتذر عرضوها على ط ل ح ة فاعتذر عرضوها على الزبير فاعتذر كل يقدر الموقف الذي يستقبله فعادوا إ ل ى علي وكانت تلك ر غ ب ة الثوار أ ي ض ا فقد أ ش ر ن ا أ ن ا ل س ب ئ ي عبد الله بن سبا ومذهبه وفئته بل قل وشلته وزمرته قد زرعوا في ر أ س الثوار ب أ ن ح ق الناس ب ا ل خ ل ا ف ة بعد رسول الله هو علي بن عمه ووصيه فعادوا إ ل ى علي وقالوا لا تجتمعوا ا ل ك ل م ة إ ل ا عليك يا ابن عم رسول الله و أ ن ت لها أ ه ل فاشترط عليهم إ ن أ ن ت م بايعتموني وقبلت أ م ر ك م حملتكم على كتاب الله, على كتاب الله عز ل الله ى كتاب ع وجل و س ن ة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى اجتهادي يعني لا تقيدوني هيك اجتهادي ن كان عثمان أبو بكر هيك كان عمر هيك عمر صار ا مع و إ ن ي لاعلمكم لا أ بكتاب الله ف ا س أ ل و ن ي عن اي ايه اخبركم انزلت بليل ام بنهار بسهل ام بجبل فاني اعلم منكم بطرق السماء كمعرفتكم بطرق الارض قالوا رضينا يا علي فبايعه المسلمون وتمت ب ي ع ة الامام علي في م د ي ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده بعد دفن عثمان ب ث ل ا ث ة أ ي ا م وانجلت ا ل غ م ة ورحل الثوار عن ا ل م د ي ن ة فكان أ و ل عمل استقبله علي ك ع ا د ة الخلفاء من قبله أ ن رقى منبر النبي صلى الله عليه وسلم وخطب خ ط ب ة البيان لمنهجه وسياسته ف أ و ل ما طلبه من ا ل ص ح ا ب ة أ ن يعينوه على ما يستقبل من أ م و ر و أ ن ي ش د على يده ويكونوا عونا له وتمت ا ل ك ل م ة واجتمع ا ل أ م ر فشاورهم ما الذي أ د ى إ ل ى مقتل عثمان دعوى الثوار ب أ ن عمال عثمان لا يعدلون إ ذ ن فلحسم ا ل ف ت ن ة علينا أ ن نستبدل عمال عثمان بعمال جدد فكان أ و ل عمل قام به رضي الله عنه وارضاه ان كتب كتبا لعمال جدد سلمهم هذه الكتب و أ ر س ل ه م إ ل ى ا ل آ ف ا ق وقبل أ ن ندخل في هذا الباب لابد أ ن ن أ خ ذ ل م ح ة كما مضينا مع ا ل ث ل ا ث ة السابقين من الخلفاء الراشدين أ ن نعرف نبذه عن علي بن أ ب ي طالب كما عرفنا عن أ ب ي بكر وعمر وعثمان فمن هو علي قبل أ ن نستقبل أ ع م ا ل ه